فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 يرضونكم بأفواههم وتأبا قلوبهم وتأبا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم وهم بدؤكم أول مضرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصبكم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة, أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضا وَانِ وَجَنَّاتِ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله, ويأبى الله إلا أن يتم نُورَهُ ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ, ليأكلون أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شَهْرًا فِي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها, منها أربعة حرم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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله فقلتم ان الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره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 وسيحلفون بالله لو استطاع لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عف الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين La yesteziluk alddin yeminun billa ve yom elaahir ay yajedub amalim ve anfusim. Wallahu alimu bilmuttekin. Inna ma yesteziluk وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عددا ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القايدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالون ولأوضع ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا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 وَنَحْنونَ تَرََّّصُ بِكُمْ أَ يُصبَكُم اللهَّهُ بِعَدَابٍ مِنْ عِندِه أَوْ بِأَدينَا فَتَرََّّصُ إِا مَعَكُم م تَرَِّ صُون أُلْأَنْ فِقُوا طَوْعًَا أَوْكَرهََُّ تَقَبَّّلَ مِنكُمْ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 لا تصلا ت إلا وهم كسال ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ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 قُلْ إِسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَالْعَبْرَ قُلْ أَبِلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حَبِقَتْ أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وَنَزَّكَات وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيب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 ارحل المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنشروا في الحرب قلنا رجهن ما اشد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى قائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً فقل لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا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 إنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبوا بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْسِلَتْ سُورَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائل.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 قذ من أموالهم صدقة تطهرهم بِهَا بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 وان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هان فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقبا ولو كانوا لقبا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن لو عدته وعده إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأووه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٍ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَلُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ